وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة وكنا في آخر مرة قد استوفينا الكلام عن رجال الإسناد وكان آخرهم مخرج الحديث ألا وهو صحابي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنهم واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث بالإضافة لما سبق ذكره في معنى هذا الحديث أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن إعذار الله للعبد لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله أعذار الله إلى امرئ بلغه ستين سنة ويعني الهمزة في أعذر يسميها العلماء همزة السلبي بمعنى قطع عزره أعذر الله أي قطع عزره وأقام عليه الحج فنتكلم عن إعذار الله للعبد هل الله تبارك وتعالى يعذر عبده ومتى يعذره ومتى لا يعذره فرأيت أن يكون مدخلي إلى الكلام في هذا حديث عذب جميل أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن اجل ذلك أي من أجل غيرة الله تبارك وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل لذلك وعد الله الجنة وفي رواية أخرى لذلك اثنى على نفسه تبارك وتعالى هنا توسط العذر ما بين الغيرة والمدح أنا جعلت هذا الحديث جعلته مدخلي إلى الكلام لأنه يشتمل على معان جليلة سأتكلم عن الغيرة وأتكلم عن العذر وأتكلم عن المدحة لله سبحانه وتعالى ولا يتصورن أحد أنني خرجت بهذا عن موضوع الحديث لا لماذا توسط العذر ما بين الغيرة والمدحة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لا والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن أجل غيرته تبارك وتعالى حرم الفواحش على عباده ما ظهر منها وما بطن أد غيره ولا أحد أحب إليه العذر من الله لذلك أرسل الرسل موشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدحه من الله لذلك وعد الله سبحانه وتعالى الجنة أو اثنى على نفسه كما في الايه الأخرى إذن أنا عندي غيره وعندي عزر وعندي مدحه، فتوسط, فتوسط العذر ما بينهما فنتكلم عن هذه الصفات الثلاثة لله تبارك وتعالى وبالكلام عن الغيرة سيظهر معنا العذر أو يظهر كمال الله تبارك وتعالى في العذر وبعد العذر يأتي المدح فلنعرف الغيرة ابتداء أولا الغيرة نار ومن شأن النار أنها تعطي وقودا فمن خلى قلبه من الغيرة فلا حياة له يبقى الغيرة في الأصل هي هيجان القلب إذا زاحمه أحد فيما اختص به هذه معنى الغيرة التنافس الغيرة هيجان القلب حمية لما اختص به إذا زاحمه أحد في هذا الاختصاص وتكون الغيرة أكثر فيما يتعلق بالعرض ويكون بين الزوجين أكثر من غيرهما الحديث الذي ابتدأت الكلام به حديث المغيرة له قصة بسطت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكرها الإمام مسلم أيضا أشار إليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اخترت سياق أحمد لأنه أبسط يعني الذي الشاهد الذي أريده زاده أحمد على أبي داود وإن كان يعني أبي داود وأحمد اشترك في طول القصة الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء هلال بن أمية الواقف رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كما في قول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا كان هلال بن مية الوقفي واحدا من هؤلاء الثلاث دخل بيته فوجد رجلا مع امراته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بصرت عيني وسمعت أذني طبعا ما هيجه حتى الصباح فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ربما توقف هلال بن أمية في هذا لأنه لم يكن معه بقية النصاب الشهادة عرفين أي أن أي رجل أو أي امراه رمى أحدهما الآخر بالزنا لا بد أن يكون هناك أربعة شهداء إذا هو رأى بعينه وسمع باذنه ولم يأتي بالثلاثة الشهداء الباقين يجلد كان ده قبل أن ينزل بقى الملاعنة بين الرجل وبين امرأته عشان كده يعني في أحيانا بعض الناس يسألوني يقول إن زوجي يزني أو يقول امرأتي تزني فهذا لا يجوز حتى لو رآه بعينه لو أن رجلا بعيد عن المرأة والرجل الرجل لو أن رجلا رأى آخر يزني فعلا بعينيه ولم يأتي بثلاثة آخرين يجلدو. ل لصيانة الأعراض على في آآ يعني آآ لا يعني لا يغسل إلا الدم يعني. فصيانة لهذا يمنع المرء أن يتكلم بهذا إلا أتى إذا إذا أثب بالنصاب كاملا. فلم يكن نزل باء المسألة الملعونة بين الرجل ومرأته فجاء هلال ابن أمية الوقفي وقال هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك كرب هلال ابن أمية الوقفي وقال الله يعلم الصادق صادق في هذا المجلس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج جالسا فقال رسول الله كذا نزلت قال نعم قال يعني لا أهيجه لو رأيت لكاعا يتفخذ امرأتي لا أهيجه ولا أمسه وأدعه وألتمس له أربعة شهداء والله لا أرجع إلا وقد قضى حاجته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار انظروا ما يقول سيدكم يعني يعارض بكلامه نص آية فقالوا يا رسول الله أعذره إنه لغيور فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن ينكحها بعده أي من شده غيرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني فقال سعد بن معاذ سعد بن عبادة معلقا بعد ذلك والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق أي أن الآية حق وأنا ما قصدت أن أعارض حكم الله لكني تعجبت من ذلك ليه؟ لشدة غيرة تعارف العرب كانوا في القمة في مسائل الغيرة والحفاظ على العرض ما باراهم أحد في هذا أبدا وكما قلت يعني شوف سعد بن عبادة يقول والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح أي لا أضربه بصفح السيف مش غير مصفح يعني أصفح عنه وأعفو لا للسيف حد وصفح زي السكينة الحد اللي انت بتحزي أو تتبح به وجانبي هذا الحد من اليمين والشمال ده اسمه صفح يعني يقول أنا لن أضربه بصفح السيف بهذا الـ الـ الـ الاتجاه يعني أو المكان بل أضربه بحده هذه معنى إيه؟ والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح دي كما قلت لكم الأعراض ما فيش فيها حل لا يغسلها إلا الدم يعني شوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة أتيت أبو سعيد في بيته وهو يصلي فانتظرته حتى يقضي صلاته فسمعت صوتا في عراجين البيت العرجون اللي زي الليل واللي زي الحطب والكلام ده أو في سقف البيت كانوا زمان تعرف البيوت كانت بتعمل بأشجار يجيب الشجرة تلات أربع شجرات و. يحط عليهم أش يحط عليهم بوص أو أنه مثلا ممكن يعمل السقف الخشب فكان زمان السقف يكون من الشجر ويحط عليه أش فالأش ده ممكن يسكنه تعبان يسكنه عصفير يسكنه أي حاجة المهم في العراجين البيت في في جنب كده سمع أبو السائب صوتا بيبص كده فإذا حيا قال فوثبت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد وهو يصلي أنجلس وطبعا هذه الإشارة هذا الحديث مع حديث أخرى يدل على بطلان الحديث الذي يقول من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه بطلة صلاته في حديث بكذا لكن هذا حديث باطل بهذا الحديث وبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورد السلام وهو يصلي إشارة هكذا يعني إذا كان واضع يمنى على يسره وحد السلام عليكم فيجوز المصلي أن يرفع يده له تحية له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه في غير محده المهم أن أبا سعيد أشار إيه أشار إليه أن يجلس فلما قضى أبو سعيد صلاته قال له ترى هذا البيت واشار إلى بيت في الدار البيت في الدار البيت يعني الحجرة يعني البيت لو عشر حجرات او خمس حجرات كل حجره اسمها اسمها بيت يقول يقال بيت في الدار قال له اترى هذا البيت قال نعم قال كان يسكن فيه فتى وكان حديث عهد بعرس وخرجنا مع نبي صلى الله عليه وسلم الى الخندق فكان هذا الفتى يستهد النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار ويأتي بيته يعد ساعة ساعتين وبعدين يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال النبي عليه والسلام له في مرة وقد استأذن ليأتي أهله قال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك من قريضة وفي رواية مالك في الموطأ قال أخشى عليك من بني قريضة الغلام أخذ سلاحه بيدخل الدار فإذا امرأته بين البابين وقف فرفع السيف وحيدرب مراته أدركته غيره كما في الحديث قال وأدركته غيره فرفع السيف ليضرب مرأته اللي بين البابين تعمل إيه بتعاكس حد مثلا ولا بتبص على رجاله ولا بتعمل إيه والكلام ده فقالت إليك عني يعني أضمم إليك سلاحك وتعالى فانظر لتعلم ما الذي أخرجني بين البابين فنظر فإذا حية عظيمة منطوية على فراشه على السرير بتاعه حية عظيمة لف على نفسها يعني فالغلام دخل فانتظمها برمحة انتظمها يعني غرز الرمح فيها وأمشيلها بالرمح وذهب إلى وسط الدار وام غرز الرمح فيه في الأرض لما غرز الرمح في الأرض كانت الحية إذا بتقول إيه الـ الـ الـ كت يعني رأس الرمح مسك في الحية فاضطربت الحية لأنها كانت حية عظيمة كبيرة اضطربت الحية وقامت دخل على الغلام قتلته قال أبو سعيد فما ندري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال الصحابة يا رسول الله ادعوا الله أن يحيه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن في المدينة جنا أسلموا فإذا وجد أحدكم شيئا من هذا دخل لا فليؤذنه ثلاثا يعني قل له أخرج أخرج من البيت ثلاث مرات يقول اخرج من البيت فإذا لم يخرج فليقتله فإنما هو شيطان فشوف شوف الحديث الغلام مجرد أنه رأى مرأته فقط تقف بين البابين ادركته غيره كان سيقتل مرأته ظنا منه أنها يعني امتد طرفها إلى غيره. فال العرب كانت مساله الغيره كانت عندهم شديده وزي ما قلت لك الغيره حميه القلب وهيجانه عند مزاحمته فيما يختص به عشان كده تجد مثلا الرجل اذا احب امراه وتعلق بها لو عرف ان في واحد تنب يزاحمه على محبه هذه المراه مثلا فانه يكاد يقتله أو إن عجز عن مثل هذا يقتله الغم ليه؟ لان حصل مزاحمه لما اختص به القلب من محبة هذه المرأة أو محبة هذا الشيء عموما يعني الغيرة في حق العباد نوعان والعذر نوعان والمدح نوعان هناك غيرة محمودة وأخرى مزمومة وعذر محمود وعذر مزموم ومدح محمود ومدح مزموم هذا كله فيما تعلق بالعباد بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإن له الأسماء الحسنة والصفات العلى كل أسمائه حسنة وكل أفعاله حكمة لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة في بني آدم ولي قصد في هذا ليتضح المخى في مسألة الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في غير ريبة فهي الغيرة في ريبة أما الغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فهي الغيرة في غير ريبة وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في صحيح مسلم قال أو نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ليتخونهم أو ليلتمس عثراتهم وهذا الحديث حديث جابر رواه البخاري أيضا لكن أنا عزوت هذا السياق إلى مسلم لي لأن سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث شك في آخر الحديث واللي هو إيه؟ أن يتخونهم أو يلتمس عثرتهم سفيان الثوري رحمه الله قال لا أدري هذا شيء قاله محارب ابن دثار الذي روى هذا عن جابر أم هو شيء في الحديث يعني سفيان الثوري لا يدري الذي قال أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم لا يدري هذا من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم شيء قاله محارب محارب ابن دثر يعني يعلل به النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا يطرق أهله ليلا يعني ييجي بالليل إنما البخاري رحمه الله لما شك سفيان الثوري في الجملة دي لم يخرج هذه الجملة إنما خرج الحديث من طريق شعبة ابن الحجاج واقتصر على أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا طبعا هذا أكثر من سبب السبب الأول حتى تستعد المرأة للقاء زوجها لا سيما إذا كان الرجل مسافرا وهذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من سفر لا يذهب إلى اهله مباشرة إنما ينزل المسجد فيصلي ركعتين وينذر أهله أنه قدم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا يقول حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة يعني المرأة تهيئ نفسها للقاء زوجها بعض الناس يقول لك أما خلاه مفاجئة ويبقى بقاله شهور طويلة مسافر وبعدين فجأة يطب من الرشل يوم لجيس عكام طب انت هتدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة او انها غير مستعدة او الكلام ده او قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح او شيء لا تحبه فيحصل نوع من النفرة بين الرجل ومرأته فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر الذهاب الى البيت ويرسلوا انذرا لهذا الحاجة التانية ليه المعنى الذي ذكره سفيان الثوري وشك فيه، وهو أن الرجل قد يدخل على زوجه وفي حالة غير مرضية، يعني في حديث جابر أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه دخل على مرأته وإذا شخص آخر معها. فعبد الله بن الرحمن عسف فداخل على رسول عساسي يضرب, يضرب المرأة لأنه شخص إيه, إيه اللي دخل شخص ومع مرأته فالمرأة قالت إيه؟ قالت يعني كف إنما هي مرأة أخرى جاءت تمشطني كت المرأة, المرأة بتسرح لا شعرها يعني يعني ممكن حاجة زي كده قد الرجل يسيء الظن يعني ممكن يبص لأي شيء يجده شيئا وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معها دي تنصرف فقد وقع في قلب الرجل أن رجلا كان مع المرأة هذا نوع من إساءة الظن العشرة ستنفض على طول سيطلق الرجل مرأته لأجل هذا عشان كده الله عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنما نهى أن يطرق الرجل مرأته ليلا لأجل هذا ليه؟ علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطأا ها؟ مش زي ما بعض الـ الـ الناس كان يمكن هذا الحديث لك عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتسطر على الفواحش يعني بيأمرنا أن تسطر على الفواحش يعني مراش أقول للست عشان لو معاها راجل أو لها نجاي تلحق تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختلف الفهد أو مريض القلب ليه لأن المعاني هذا الحديث له معنى المستقيم فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث ألا يخرج عنه لا سيما ولم ينص أحد قط من أهل العلم إطلاقا على هذا المعنى الذي خطر على بال هذا الإنسان المريض القلب أو رجل مختلف الفهم فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى باقي أن يتخون الرجل امرأته أو أن يلتمس عثراتها طالما المرأة شريفة وعفيفة والكلام ده بتتلصص عليه ليه؟ بتحط لها كاميرا تسجل ليه بتحط الموبايل مثلا في مكان معين الموبايلات دلوقتي اللي بتسجل بالساعات يحط الكلام ده وديك مشاكل قلت لا بتعرض لي يعني الناس بيسألوني عنها يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثة والكلام ده بحيث لما يجي يبتدي ايه يبتدي يشوف مين تكلمت مع مين وكأن بتعمل ايه والكلام ده اذا لم يكن هناك ثم تريبة مرأة شريفة وعفيفة والكلام ده فانه يحرم على الرجل ان يلتمس عثراتها يبقى اذا الرجل الغير التي يحبها الله أن يغار الرجل في ريبة آه في ريبة والست ظهر منها أشياء الكلام ده كوني بقى أحافظ على عرضي هذا شيء يحبه الله أما في غير ريبة فهذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه يبقى أنا عرفت بقى الغيرة المحمودة والغيرة المذنونة وغيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة غيرة الرجل أشد وأنكى من غيرة المرأة لأن غيرة الرجال تكون قوية لي لأن الرجل منوط به أن يحفظ العرض مش العكس يعني مطلوب من الرجل أن يحمي المرأة مش مطلوب من المرأة أن تحمي الرجل ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا إلى محرم في سفره المرأة تحتاج إلى محرم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها وشوف كلمة لا يحل أن يحرم على المرأة أن تسافر بعض الناس بكل أسف يقول لك دلوقتي المرأة إذا بلغت خمسة واربعين سنة لا تحتاج إلى محرم ويعني بعض الناس بلغني أن حتى في السعودية لا يسترطون المحرم بعد خمسة واربعين سنة طب ليه هو ما هي العلة في ألا تسافر المرأة إلا مع محرم هل العلة هي فتنة المرأة؟ بس يعني يعني المرأة جميلة تكون جميلة يعني أن تكون مطمعا يعني هي شابة ما تسافرش وهي كهل بلغت الكهولة أو قاربت الكهولة فضلا عن تكون امرأة عجوزا يبقى دي وباح لها أن تسافر بيضا محرم طب دا بالحكس ده كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرم أكثر من المرأة الشابة للمرأة المرأة فيها شباب فتوة لو حد حب يعتدي عليها والعجلة تقدر تدافع عن نفسها ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي أقوى منها عضلاته لكن في الآخر تقدر تفلت منه لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة إيه حيلة هذه المرأة ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت القهولة أو المرأة العجوز لا فتنة فيها الكلام ذا كلام غير حقيقي كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى قال لكل ساقطة في الأرض لاقطه وكل نافقة يوما لها سوق يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون أنت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها ترداش تبصيها ليه سيء للغاية البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها إما لأنها عجباهم لفساد ذوقهم وإما لأنهم فقراء ما يقدروش إلا على كده لما بتدخل انت السوق عشان تشتري بقى قوطه ولا تشتري بطاطس ولا تشتري الكلام ده ممكن تلاقي طماطم المفعصه الكلام ده وانت نفسك ما تبصلهاش وتستنكف انك توصله وعلى دبانه ومش عارف ايه الكلام ده ما تروحش إلا المحلات الفخمة اللي الكيلو فيها قد كده والكلام لا الطماطم اللي مش عاجباك دي المفعصه دي وعلى دبان لها زباين كثر لفقراء ما يعرفوش يشتري الا وبيراضي على دبان وراضي ياخدها كده نفسه حلو ها فكل بضاعة في الدنيا لها زبون فيش حيث لا بضاعة كسيرة أبدا فمن أدراك بقى وهي المرأة بلغت هذا السن عشان كده المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرن سواء كانت شابة أو سواء كانت كبيرة فلين المرأة كما يعني قال عمر الخطار رضي الله عنه النساء لحم على وضم إلا ما زب عنه المرأة اللي ملهاش محرم مطمع لكل إنسان المرأة اللي محرمها ضعيف ما يعرفش يدافع عنها والناس كلها عارفة انه ما يعرفش يدافع عنها والكلام ده بتبقى مطمع إمتى بقى المرأة بتبقى مصونة العرد إذا كان ورهر رجال، شوف يعني عمر بن أبي ربيعة شاعر معروف كان رجلا ماجنا تعرض لمرأة في الحج بعكس فالت تقي الله أنا أنت في حرم الله الكلام ده الرجل إيه برضو لم يرتدع، آمِت راحة جايبا مين أتت بزوجها. هو بقى جاي كالعاده عشان ايه يشوف القصة دي المراه لوحدها ولا حاجه فنلت فلاقى ايه وجد زوجها معها ام لم بنفسه على طول واخد على جنب قامت ايلا بيت للنابغه الزبياني قالت قالت ايه تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستفر الحاني شوف المرأة بقى في مامن اهو طيب ده عمر بن أبي رعب ديب بقى ديب يعني ذئب بقى يختلس اللحظة عشان ينقض على الفريسة بتاعته لكن هذا الذئب إذا وجد كلب الغنم ياخد جنب على طول ما يقربش المستثفر الحامل وكلب الغنم مستثفر الذي يضع ذيله بين فخذيه وهو جالس على مقعدته بس دي كله قدام مش لورا هذا المستثفر ده المستثفر الحامي تعرف كلب الغنم ده مليوش حال شارس ف... فالمرأة قالت هذا البيت إشارة إليه إنه فيه حماية, حماية وده لما لأ أن معها, معها زوجها أمواخد بعضه ماشي فعمر الخطاب يقول النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه إلا إذا كان في حد يدافع عنه اللحم على وضم يعني الوضم اللي هو الأورمة بتاع الجزار الأورمة اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه لما يكون فيه لحمة محتوطة على القرمة دي تبقى اللحمة دي كلق مباح ولا لا أكلق مباح يعني اللي عايز يشتري يشتري الجزار مش جاي جاب العجل ومعلقه للفرجة إنما جايبه عشان يبيع فلما يحط لحمة على القرمة ويقطع في اللحمة دي أي واحد يقول له الديني كيلو ويقول له تفضل الديني نص كيلو وتفضل يعني اللحم النساء كلق مباح لحم على وضم إلا ما ذوب عنه إلا إذا كان فيه حماية للنساء عشان كده الغيره الرجال اللي هم اللي المؤتمنين على الاعراض اللي هم المؤهلون لحمايه العرض الغيره بتاعتهم لا تنطفئ وما تعرفش تطفئ غيره الرجل الا بالدم ودي مشكلته مشكله أن مشكله غيره الرجل شوف مر بين الكلام عن سعد بن عباده ومر بين الكلام عن الغلام اللي الحيه ضربته ومر بنا كلام عبد الله بن رواحة قصته مع امرأته يعني الرجال غيرتهم غيرة شديدة النساء يغرن غيرة شديدة لكن يمكن هذه الغيرة ان تنطفئ بسهولة تنطفئ بكلمات جميلة تنطفئ بهدية مثلا تنطفئ بعطية اوهبة تنطفئ بخلق جميل حسن أي ترضية للمرأة ترضى وعشان كده غيرة النساء سهل قوي إن كنت تطفيها لو كنت رجل عاقلة وتعرف إزاي تطفي غيرة المرأة وإلا فالغيرة عيب، الغيرة في المرأة عيد مش ميزه يعني شوف في سنن الإمام النسائي في كتاب النكاح بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار فقال عليه الصلاة إن فيهن لغيرة شديدة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من نساء الأنصار ليه عندهم غيرة عندهن غيرة شديدة وكما قلت الغيرة نار نار كسري في العروق يعني لما أي إنسان رجل كان أو مرأة تدركه الغيرة الحقيقية لما يقولك أنا بن أنا ب بتحرق صدقه لي الغيرة دي زي ما يكون نار مشي مع الدم في العروق عشان كده في في يعني, يعني ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنا ما بحتاجش بك إنه حديث يعني بس بفسر بيه كأنه قول المرأة الغيره لا تبصر أعلى الوادي من أسفله عميا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه الغيرة عيب في نساء الأنصار فلم يتزوج منهن وأنتم تعلمون إن شاء الله تعالى مقالة أم سلمة رضي الله عنها لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليها ليتزوجها قالت له على ثلاث عيوب فيها قالت إن مرأة مصبية وغيرة وكبيرة في السن. ثلاث حاجات أم سلمة بتقول أنا يعني لا أصلح زوجة لك عشان الثلاث حاجات دول. مصبية يعني عندها اولاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأولادك إلى الله ورسوله. وأما قولك أنا كبيرة فأنا أكبر منك وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك فلو كانت الغيرة محمودة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يذهبها كان يبقيها لكن الغيرة في النساء عيب عيب ليه؟ لأنها بتكدر الحياة تكدر الحياة زوجيه ومش شرط يعني ان المرأة تغار إذا كانت مع امراه أخرى مع زوجها. مش لازم يكون الرجل تزوج علىها عشان تغار لا ممكن امرأة لوحدها مع زوجها وتنكد عليه من الغيرة تغير من امه تغار من أبيه تغاره من أخيه تغاره من أخته وده أشياء واقعة بكل أسف والأم مثلا ممكن تغار إن ابنها تزوج ليه لممكن تكون بتحب ابنها حب مرضي فلما يتزوج تتصور ان المرأة خطفته مراته خطفته اذا عامل امراته معاملة كريمة اه طبعا ما هو خيره دمشكمهاش ده وقدبها وعرفها قال بيقول لها يا بيبي والله مش عارف هي مش عارف هي ايه ويا ماما كلام الجماعة بي بيقولوه كده وعد يدلع في الست والكلام ده ويا ويله لو دلع المرأة وقال كلمة كده قدام امه ولا حاجه ليلتهم مش هتعدي ده ليه المرأة الام تتصور ان تو ما الرجل تزوج ان المراه خدت قلبه وخدت اهتمامه وخدته بالذات لما يخلف كمان يبقى المراه وعيالها خدوا كل اهتمامه وهي بقت على ليه عرف الرف اذا يعني مرضت شويه صغيرين كده والولد ما جريش كده ورمى نفسه تحت رجليها طبعا ما هو انت يعني ما اللي اللي صعبش عليك عز فيه على مهلك ها وتقول له هذا الكلام وتقعد تقطم فيه يحاول يرضيها وبس ايديه وبس رجليها والكلام ده ابدا ده بيبقى الأم بتحب ابنها حب مرضي كذلك العكس الزوجة ممكن تحب تحب زوجها بطريقة مرضية اللي هو العشق يعني فإذا رأى مثلا رأت المرأة إن الـ الـ الـ الابن بيهزر مع أمه إنه بيقبل إيدها بيقبل رجليها بيقبل خدها مثلا الكلام دوت تستشيط غيظة ها لو لقيته بيتكلم في التليفون كده و... خلاص المرأة بيش أدرت ده كله نوع من الغيرة اللي هي بتكدر حياة الرجل معنى مرأة غيراء يعني في كرسي في البيت اسمه كرسي الاعتراف من ساعة ما خرجت من البيت قول لي خط سيرك لحد ما رجعت كلمت مين وسلمت على مين وضحكت المين وكشرت في مين مش عارف في الكلام إذا ما قالش بالتفصيل الممل وممكن تكون بتعسس وراء عشان تعرف القصة وتعرف الحدوته وتقول له اه انت كتمت عن الموضوع الفلاني ومش عارف الموضوع علاني قول لي بقى حقيقة الموضوع حياة بتبقى نكد فالغيرة من المرأة يمكن أن تنطفئ لكنها على أي حال هي عيب في المرأة المرأة كلما كانت عاقلة لا تغار كلما وصلت إلى قبة قلب زوجها في الدنيا عشان كده احنا برضو بننبه النساء لهذه المسألة كلما المرأة تكون عاقلة الرجل يحب المرأة العاقلة اللي هي يكون عقلها أكبر من غيرتها يبقى عندي غيرة الرجل عندي غيرة المرأة لكن الغيرة في الإجمال سواء كانت من الرجل او المراه تدل على حياة القلب بس تحتاج إلى تقنين حياة القلب القلب الذي لا غيرة فيه هذا قلب خرب إن الوقود أصل مادة الحركة وكما قلت الغيرة هي وقود القلب شوف نزاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني طب إيه موقع الترتيب ده بقى هو سعد بن, معا... سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال والله لا أعطيه إلا سيف غير مصفح غير مصفح يعني هاج سعد لما سمع المسألة دي طب النبي عليه الصلاة والسلام هاج لا لما جاء هلال بن مؤية الواقفي وقال له وجدت رجلا مع امراتي قال له يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك يعني مش واضح في الرواية ان وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير ولا هاج ولا ازاي ولا الكلام ده ولا هو معنى هدوء النبي عليه الصلاة والسلام انه أقل غيره في ناس كده في ناس كده يعني في أحداث تجري المسلمين الآن اللي في العراق واللي في غزة واللي في أفغانستان في كل جنبات الأرض المواطن المشتعلة في جنبات الارض هي مواطن بلاد المسلمين لما واحد يجي يتكلم بعقل كده قول يا جماعه الخير الواجب او واجب الوقت ان نفعل كذا وكذا وكذا لا ده مش مقنع ده بارد النبى اللي بيصرخ واللي بيجيب الاعلامه يحيي ولع فيها واللي يعمل مكته ويضربه بالنار واللي يطلع في المظاهرات واللي سرق وعمل الكلام ده يبقى هو ده اللي عنده حياة. هي المسألة تتأس كده؟ طبعا المسألة تتأس كده يبقى سعد بن عبادة أغير من النبي عليه الصلاة والسلام. ما سعد كان هاي؟ وقال له أضربه بالسيف غير غير مصفح. ها؟ وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما يعني يطلق مرأة لا ليجروا أحد أن تزوجها بعد ما كان سيد الخزرج. هو ده صح؟ يعني المراه اللي سعد بن عباد يطلقها دي محكوم عليها بالإعدام تفضل كده مطلقة تحمل هذا اللقب إلى ان تموت هذا ليس من العدل فمش معنى ان انت عملت زعق وتصرخ والكلام ده هو أنك انت تحس بالقضية أكثر مني أو ان انت يعني غيران أكثر مني القصة مش كده خالص في مثلا الإنسان في تلقاء المصيبة ساعات تلاقي بين آدم لما يسمع المصيبة يخبط ضنوه في الحيطه وشق الهدوم ويتمرد في الأرض وحط الطراب على راسه والطين على راسه وينطم على خدوده والكلام ده واحد تاني تلاقيه هادي وساكت هو انا عايز أفهم يعني هو اللي عمل الحركات دي كلها الحزن بتاعه أعظم من حزن الساكت لا طبعا لكن القصة كلها ان اللي اتنطط وشق الهدوم ولطم على خدوده والكلام ده ليس في قلبه فسحة للصبر ما ديه مالوش علاقة بوقع المصيب على القلب هناك قلب كبير محشو إيمانا إذا لطمته المصيبة استوعبها وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى عيسى بن آدم صابر ولا لا أول ما يقرع الخبر سمعه نعرف رد الفعل إذا استرجع وحوقل واستجار بربه حتى وإن بكى هذا يدل على أنه صابر صابر شرعا الصبر المندوح عند الله عز وجل بخلاف الإنسان اللي بتلقى المصيبة يعمل الحركات لأنه لكم عليها دي عشان كده العلماء قالوا إيه قالوا الأحمقوا تلقاء المصيبة يعني يفعل ما يفعله الصابر الأحمق يفعل بعد شهر ما يفعله الصابر أول ما يتلقى الخبر <تصفيق> إزاي قلنا الوصف اللي احنا قلناه على الجدع اللي اتمرغ في التراب ولطم وحططين على راسه وشق الهدوم والكلام ده خلاص وقد يتكلم بكلام الكفر متلو ميت ولا حاجة أو صيب ولا حاجة تبصت يا ليه يا رب مش معنانة وانا عملت ايه ده انا ماشي على صوت المستقيم يعني ما مفيش حد في الدنيا غيري اللي تبتليه مش طبعا عارفين ان في ناس كتير بيقولوا هذا الكلام بكل اسف يعني كلام كفري يعني بعد اسبوع بعد اسبوعين تيجي تساله ايه الاخبار يا فلان الحمد لله رضا قالها الحمد لله رضا دي الصابر حقيقة قالها في اول ثانية إنما الأحمق ده على ما استوعب المصيبة ها استوعب المصيبة بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر بعد شهرين على حسب بقى يعني مكان الصبر في قلبه يقوله بعد شهر ما يقوله المحتسب في أول لحظة فلعايز أقول هو الإنسان الساكت ده أقل صبرا من هذا أو أقل إحساس من هذا القصة مش كده خالص احنا عايزين ننظر الى المسائل نظرة موضوعية انا اقدر واعلم انه في زمان الفتن تختل عقول الرجال وفي ثوابت بتتغير يعني النهاردة مثلا في احداث غزة الأخيرة حصل من الاضطراب الشديد والتبايل في وجهات النظر بين العلماء المتكلمين في هذه القضية واحد يقول نطلع ونقاتل واحد يقول لا نقعد في بيتنا ونستغفر واحد يقول مش عارف نطلع نتظار واحد يقول لك ان كل ده على حسب رد الفعل لما انت بتشوف على الفضائيات تشوف بقى القتلى وتشوف ال... الاطفال الصغار المعجونين ب... ب... ب... تحت الدبابات المدوسين والكلام دوت وتشوف البيوت وتشوف النساء المشردات القاعدين والكلام دوت حاجة لا يتحملها انسان لا يكاد انسان أن ان يحتملها لكن أنت من بحكم موقعك أنت كفرد ما الذي يمكن أن تفعله لابد أن تنظر ما هو الذي تستطيع أن تفعله في إمكانك اللي أنت تفعله في إمكانك أن تقوي قلوب إخوانك على أن يقدموا ما يستطيعون من المساعدة لنصر هؤلاء أي نوع من المساعدة يستطيع المر أن يفعلها لا يتأخر عنها لكن في الآخر لنا طاقات واحد مثلي مثلا لا بيده قرار ولا بيده حل ولا عقد ولا شيء من هذا إطلاقا كل الذي يمتلكه اللسان يبقى يتكلم في حدود اللسان في حدود إمكاناته إذا كان يستطيع أن يفعل أكثر من هذا وجب عليه أن يفعل أكثر من هذا لكن لا يلام ولا يقال له أين أنت زي ما أنا قلت هذا الكلام في أيام محنه غزة وضرب اليهود للمسلمين هناك في غزة الكلام ده كثير من الناس قالوا أين أنتم من العز بن عبد السلام طيب الوضع مختلف تماما قدر العز في الدولة كان مختلفا والدولة كان شعارها الإسلام في خلافة أنا ذاك والخلافة حتى وإن لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله لكن على الأقل رفعين الراية يقول لك نحن حياتنا كتاب الله وسنة الرسول وكان في ذلك الوقت يقربون العلماء العاملين وكانوا فعلا يستنصحونهم وكان العلماء لا يخشون الأمراء كانوا يتكلمون بالحق المر والذات العز بن عبد السلام شوف بقى لما أصر بيع المماليك حكام البلد قال لم, يعني لم يقع لي من طريق مشروع أنهم أحرار دول مماليك ملك بيت المال، فالمفترض ال ال الرئيس الوزير ده المملوك ده المفروض يتباع في السوق وناخد الفلوس بتاعته وحطها بيت المال لأنه ما زال مملوكه والعقد بتاعهم لم يأتينا من يعني من طريق صحيحه، فيبقى ده مملوك للدولة. إزاي انت تبيع رئيس الوزراء إزاي تبيع الوزير فلان؟ اللي بيسك بتاع الفلان والكلام ده؟ إزاي طبعا المملك ما استحملوش الحدود دي والعز مصر. اول بس ما جم يكلموه ويساوموه وهددوه قام واخد بعضه وراع على الشام راح على ترك مصر وذهب للشام الجماعه المخلصين قالوا للحاكم مصر انا ذات متبدين ايوب قالوا له الراجل ده لو خرج من مصر انت يا سلطنك سيزول راح يجري وراء عشان يجيبه ويسترضيه يقول له طلباتك اللي انت عايزه نبيع المماليك نبيع المماليك وفعلا نودي على المماليك وماكنش بيرضى يبيعهم الا بقى على سعر شوف بقى لما يكون بقى واحد من دول عامل قانون ومجنن الناس والكلام ده شوف بقى عدوك بقى هتشتريه وتخليه يشتغل في الردم ويفحت ويردم لحد ما تطلع عينيه شوف بقى نادى بقى على الاسعار وبتاع الكلام اه العز كان له حشمه كبيره لكن هو مش معنى ان لسان احنا لما نيجي في عز الفتن نتكلم ونرشد ونقول افعاله كذا, كذا يقول لك لا ده اللي بيصرخه احسن منكم ده هم اللي شالين القضية ده هم اللي حاسين بالعار والكلام ده لكن انتوا وصلوكم كلكم بتوع قلم ورقة وكل حياتكم في الكتابة وكل حياتكم نظرية والكلام ده طب انت يا حبيبي اللي بتسرخ انت وتنططته وحنجرتك راحت وشالوك مرابعة كده لانا ما عادش فيك نفس بعد ما شالوك مرابعة حطوك على السرير عملتيه بقى انت كمان ما انت تقول انت عملت ايه لو انت كنت عملت حاجة هعمل زيك. لكن كل المسألة انك عادت ساكت. فانا عايز اقول ان مش معنى ان الانسان صوته مرتفع قوي ان هو اكثر غيره او اشد احساسا بالالم والكلام ده لا الكلام ده مش صحيح اشوف هنا في الحديث اهو النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا له, له والله ما تزوج مرأة قط الا بكرة وما طلق امراه فاجترا احدنا ان يتزوجها بعدها في أكثر من كده بقى حميه فحتى يصحح لهم هذا المفهوم قال لهم كده ان سعدا يغار ماشي لكن ليس معنى انني ساكت ان سعدا اغير مني لا انا اغير منه بس النبي عليه الصلاه والسلام يتبع كلام ربه شوف في صلح الحليبي لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عن البيت جاء عمر بن الخطاب وبعد قصه ابي جندل والكلام ده قال انست رسول الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلا. قال فلما العطدنية في ديننا سبنا عليهم انت مكتفنا ليه سبنا ونحن ندخل عليهم نخرب بيوتهم والصحابة كانوا على في استطاعتهم أن يفعلوا ذلك أشجع الشجعان مش حد يقفوا بالهم ما هذا مش أبدا في الغزو في الغزوات <تصفيق> إنما حصل نوع من الفرار وعندما رجعوا تاني أخذوا بالمبادرة مرة أخرى وانتصروا زي ما حصل في احد زي ما حصل في حني فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له إيه؟ بهدوء قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ثلاث جمل شوف عمر الخطاب بيغلي ليه يشعر بهذه المهانه ليه يطلعوا عليه المشركون دول فالنبي عليه الصلاه والسلام ماشي تبع القانون قانون الوحي انه لا يحرك ساكنا ابدا ولا يسكن متحركا الا اذا اذن له ربه فيه قال تعالى وما ينطق عن الهوى لو كان ينطق عن الهوى لبرأ عائشه في حديث الاف من اول مره لكنه ظل شهرا كاملا لا يتكلم في القضية لأنه لم يؤذن له أن يتكلم وأراد الله عز وجل بهذا التأخير المر على نفس النبي عليه الصلاة والسلام ونفس المجتمع كله أن يمحص هذا المجتمع ويظهر بقى المنافقين من غير المنافقين من الصادقين يعني يميز أهل النفاق من أهل الصدق فالنبي عليه الصلاة قال فعمر الخطاب قال له الم تحدثنا أن ناتي البيت ونطوف به قال اف اخبرتك انك تاتيه العام قال لا قال فانك اتيه ومطوف به شوف ال الهدوء في قضيه ساخنه عمر بن الخطاب برده في صدره في صدره يعتلج ذهب الى ابي بكر رضي الله عنه قال له نفس الكلام قال يا ابا بك اليس رسول الله حقا قال بلى قال اليسنا على حق وعدونا على باطل قال بلى قال فلما العصبه دنيه في ديننا قال له ايها الرجل استمسك بغرزه فانه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره نفس الكلام بلا تواطؤ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أجل كلام ده أدام أبو بكر الصديق عشان أبو بكر يكرره لا بلا توطن فقال له عمر أولم يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به فقال له أبو بكر أفأخبرك أنك تأتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به هذه قضية ساخنة جدا وبالذات بعد قصة أبي جندل والكلام ده الصحابة كلهم صاروا شعلة نار من هذا الهوان الظاهري اللي هم شايفينه فأنا عايز أقول لك بس عشان دي تبقى قضية منضبطة كثير من الناس يعني لا يضبطون بعض القضايا الشائكة بعض القضايا الشائكة النبي عليه الصلاة كان, كان يضبطها لهم يعني من أغنى الناس ده سؤال أنا بأسأله لكم يعني من أغنى الناس أكثر الناس يقول اللي معاه المليارات هذا أغنى الناس ودي ده هذا الجواب مش جواب نحن دلوقتي ده الجواب ده قديم أو هذا الظن قديم أغنى الناس اللي معاه فلوس ليه قال لك لأنه بماله يستغني عن الناس القضية دي غلط وهذا الجواب غلط <تصفيق> لان الرجل اللي عامل يرده جابها ازاي هو قاعد يبحث بالفاس كده و... ويشتغل على دراعه ولا مشغل الوف مؤلفه في المصانع بتاعته طبعا مشغل الوف مؤلفة طب الألوف المؤلفه دول لو عاملوا إضراب وطقف دماغهم كده ما يروحوش المصانع الرجل يفلس ولا لا؟ هيفلس. اذا غناه بغيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام طرح القضيه دي على الصحابه. فقال لهم مصححا بقى ليس الغنى عن كثره العرض. كثره العرض يعني كثره الاشياء المملوكه. مش ده الغنى؟ لكن الغنى غنى النفس هود الغني فعلا كده خد, خد القعدة دي الغني هو من لا يحتاج إلى أحد فإن احتاج كان في أضيق الحدود عشان كده ربنا تبارك تعالى هو الغني الحميد أي المحمود بكل لسان مستغني عن كل أحد بل كل نعمة عند العبد منه تبارك وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله إحنا كبشر كل ما تتخفف من الحاجة إلى الناس تكون غنيا وشوف كلام سفيان الثوري رحمه الله كلام يتكتب بمية الذهب. قال إن استطعت وانا بقول دي لطلبة العلم على وجه الخصوص عشان بعض طلبة العلم بينتظر بقى حد يكفله ولا حد مش عارفه اوعى اشتغل واعف نفسك ما تمدش ايدك لحد حتى تظل عزيزا وتعز وتعز دعوتك بعزك لان كثيرا من الناس لا يفرقون بين الدعوة والداعيه يعتبرون الداعيه والدعوة شيئا واحدا اذا طالع اللي بيدعو الى الله حرامي خلاص يسيئون الظن في الدين أعفى لحيته عشان معجب بإنسان طلع الإنسان ده أي كلام يمرحل ده نتانيو قال هل أنت كنت مربي لحيتك ده المين له ولا لناع سنة فرضاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا قال ما الحلقتاه ليه لما لقيت البني آدم ده مش مستخيم يعني هو عنده كده دعوة دعية شيء واحد فإذا تناقض الدعية يبقى الدعوة من التناقض. فشوف بقى سفر الثورب بيقول ايه ان استطعت ان تاكل الخبز بالملح لم يستعبدك احد الخبز هتلاقيه على المزابل مش هتروح حتى تشحته على المزابل روح اي مزبلة تلاقي الناس راميهن الخبز والكلام ده والملح هو مبذول ببلاش اذا استطعت ان تصبر على ان تاكل الخبز هذا اللي جايبه من على المزبله بالملح لم يستعبدك أحد أول ما تدخل في الفلوس وتلم فلوس والكلام دوت بيضعف جانبك ليه؟ طمعان بقى قاعد في وسط الناس من رجال الأعمال ومش عارفين الكلام ده وبعدين سئلت عن إيه؟ عن مثلا اللحية مثلا تمو والله المسألة فيها خلاف فمنهم من يقول هي سنة عادة ومنهم من يقول هي عبادة ومنهم من يقول هي واجب ومنهم من يقول هي مستحب لكن على اي حال الاسلام يبحث عن المصلحه الراجحه ان كانت لحيتك دي تعمل لك مشاكل فمش داعي لها كانت مش تعملش مشاكل لا ربيها تاخد سنه يا اخي يا سنه ايه الرخاوه دي وايه الحلاوه دي ومالك يعني خلاص بتناونوا ما احنا كنا بنضرب نار اول امبارح ها وكلامنا كان واضح زي الشمس ايه اللي حصل في القصه دي بتناونوا ليه دلوقتي في ضعف في نوع من الضعف ان ده يعني بيقدر لك مصلحة وده مش عارف بيعمل لك إيه وده بيعمل إيه وده مش عارف وده يتوسط لك في حاجه وده بيعمل لك خلاص ضعف المرة لكن شوف ده العز الحقيقي الا تحتاج الى أحد اللي تقدر تستغنى عنه ارميه من على كتافك تعيش طيلة حياتك عزيزا ان استطعت أن تأكل الخبز بالملح لم يستعبدك الشاهد يعني الطويل إلا أنا يعني بخرج وأرجع للمعنى ثاني قصد إن أنا أوضح المسألة تكون واضحة جدا لكثير من الناس القصد إيه إن عدم الانفعال ما يدلش على إن كنت مش فاهم القضية دي بالعكس ده الإنسان وهو منفعل نص دماغه بروح وساعات تلات تربعه وساعات كله تلقي الإنسان وهو غضبان مش مش مش قادر يقول كلام موزون إنما طول ما هو هادئ محتفظ بهدوء يستطيع أن هو يوجه الدفة يقول اعمل كذا خلي كذا سوي كذا الكلام يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن أو, أو, أو, أو لفت النظر إلى غيرته عليه الصلاة والسلام عايز ينبه القصة دي ليس معنى أنني ساكت إن أنا أقل غيره ها وبعدين ثم قال والله أغير مني يشير إلى حلم الله تبارك وتعالى حلمه على العصار تلاقي العبد يا أخي بيزني بالسنة والاثنين والثلاثة والاربعة والعشر, والعشر والعشرين وما كشفش، ولا ربنا فضح تلاقي بيسرق تلاقي بيشرب الخمر تلاقي بيرتشي بيعمل محرمات ويفضل فترة طويلة جدا مستورا إن الله لا يعجل كعجلة احدكم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي دابة تدب لان ما فيش دابة إلا ووقعت في ظلم حتى الدواب غير المكلفات من غير المكلفين وطبعا دينا ادله على ذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر يوما فوجد شاتين تنتطحان بينطحوا بعض قال يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان بينطحوا ليه قال لا يا رسول الله قال إن الله يعلم فيما ينتطحان وسيفصل بينهما معنى غير مكلفة لكن هذا من تمام العدل ان يؤخذ للمظلوم من الظالم انا عايز الجماعه الظلمة اللي عاملني يظلم العباد للنهار النهار وروحوا المحاكم ويخبط نفسه بسكينه ويعمل تقرير طبي والكلام ده ويكيدوا بعضهم لبعض عايزهم بس يتنبهوا للقصه دي يعني يعني جدي مع جدي الاثنين بينطحوا بعض خروف مع خروف بهيمه مع بهيمه بينطحوا بعض ودي اغدال مكلف دي مكلف الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يقتصن للجلحاء من القرناء الجلحاء هي البهيمة التي لا قرون لها هي انتطحت التي لا قرون لها مع التي لها قرون ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتصن للجلحاء من هذه القرناء معناها غير مكلفة فكيف بالمكلف الذي أنزل الله من أديه كتابا وأرسل من أديه رسولا مسألة جد ليس فيها شيء من الهزل فربنا سبحانه وتعالى واسع حلمه هذا الستر كله فمش معنى إن العبد بيعمل الغلط ويلاقي النعمة جياله إن هو مرضي عنه لا شوف ربنا عز وجل بيقول ايه وقالوا اللي هو المشركون يعني يقصد المشركين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمحذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات امنون يعني شوف قضية كثير من الناس بيتصور ان المليارات والملايين وكام ده اللي عنده لان ربنا راضي عنه قال له ربنا قال لا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عنا جلفا مين اللي بقى اللي هو يعني يقربه الله جلفا الذي امن وعمل صالحا يبقى لا يغترن احد بستر الله عليه ها ويتصور ان هو تماديه في هذا المحرم ان هو يعني سيغفر له لا يعني إذن مش معنى ان ربنا عز وجل لم يعاجل العبد بالعقوبه ها إن هو لا يغار لا ده هو اعظم غيره من النبي صلى الله عليه وسلم برضو ده نوع من تصحيح المفهوم ويعني يعني سنتكلم عن حلم الله صفة الحلم صفة الحلم لأن لها طبعا لها يعني دخل كبير بمسألة الاعذار لها دخل مسألة الاعذار يعني في المرة القادمة أعتقد وقت البرنامج يعني أوشك على الانتهاء فبإذن الله الكريم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ويعني يتقدر أن نلتقي في المرة القادمة نبسط الكلام أيضا عن مسألة الحلم وإحنا نتكلم عن مسألة الإعذار بس أرجو إن يكون احنا خدنا عن مسألة الغيرة فكرة عامة فيما يتعلق بغيرة العباد بعضهم ببعض وهندخل على مسألة العذر برضه نتكلم عنه ونتكلم عن متى يعذر المر ومتى لا يعذر المر نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما يقطه لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه